كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاطرة كلا بل تحب.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 والتفت الساق بالساء الى ربك يومئذ اذن ربك يومئذ المساء فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أو لك فأولا ثم أو لا لك فأولا كان الم يكن طفه من مرينا ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على